qaldə yümlü şeytan rəcimin bismillahir rahmanir rahim ya ayyuman ləzi تفوت أياماً معدوداً <تصفيق> فمن كأي وَعَلَى الَّذِينَ مَرُّوا فِيهِ نُقُومُ فِيهِ Wa-ə Cəhər <gülüyor> və Ələdiyə sure. ələdiyə oh. فَمَنْ شَيْدَ مِنْكُمُ الشَّمْرَ فَنْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَابًا san fariyul fein Valintu milun lain ben awali tu try və and how are you تن ين هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۚ اللَّهُ أَنزَلَ لَكُم مِّنْهُنَّ فتاغ عليكم وعفا عنكم فالآن باشرون tang wu ma kan zan wan اذالين كانو بن